وقفه عنوانها ا ل ثمن ا ل ج ن ة نعم أ خ ي ه ان ثمن الصبر عظيم والصابرون والصابرات يوفون أ ج و ر ه م بغير حساب فما جزاء ا ل ص ا ب ر ة على الطاعات و ا ل ص ا ب ر ة عن الفواحش والمنكرات و ا ل ص ا ب ر ة على ما تلاقيه من أ د م في سبيل ربها ما ثمن ا ل ع ف ة والحياء والصبر على البلاء اسمعي أ خ ي ه وقولي أ ي ن نحن من هؤلاء أ ي ت ه ا ا ل غ ا ل ي ة إ ن أ ج م ل لباس تلبسينه هو لباس ا ل ع ف ة والحياء ف إ ذ ا خلعت ي ه فوالله لباطن ا ل أ ر ض خير لك من ظاهرها و إ ل ي ك خبر من أ خ ب ا ر العتفاف وانظري إ ل ى عظيم ثمن ا ل ع ف ة والحياء عن عطاء بن أ ب ي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه أ ل ا أ ر ي ك ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة قلت بلى قال هذه ا ل م ر أ ة السوداء اتت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي قال ان شئت صبرت ولك الجنه اسمعي الثمن ثمن الصبر على العفه والحياء قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت بل اصبر اصبر لان الثمن غالي لكني اتكشف فادع الله الا أ تكشف فدعا لها الله أ ك ب ر هذا حال من رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم تتخلى عن حيائها في أ ح د ك ساعات حياتها وفي أ ش د أ و ق ا ت مرضها بل قالت بعزه ا ل م ؤ م ن ة أ ص ب ر على ا ل أ ل م أ ص ب ر على البلاء ولكني لا أ ص ب ر على خلع ا ل ح ي ا ة فما جزاء صبرها قال الله وجزاهم بما صبروا ج ن ة و ح ر ي ر ة متكئين فيها على ا ل أ ر ا ض ي لا يرون فيها شمسا ولا ز ب ر ي ر ا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت خ ط و خ ه ا تذليلا ويطاف عليهم بانيه من ف ض ة و أ ك و ا ب كانت قوارير قوارير من ف ض ة ق د ر ه ا تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجهاسا جديدا عينا فيها ص م ا س ا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا ع ا ل ي ك م ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شراهم ق ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا ثمن الصبر وجزاء الصابرات فما بال نساءنا اليوم وما بال الفتيات زهدن ا ب ا ل ج ن ة وما فيها أ خ ت ا ه ان رمت الوصول ل ج ن ة فيها الخلود ونظره الرحمن ي فعليك تطبيق ا ل ش ر ي ع ة دائما في أ ي ش أ ن أ و ب أ ي زمان ماذا د خ ا ك فتسمعين نعيقهم ولديك صوت الحق في الفرقان ل و ذ ي به عنه لا تتحولي لا ليس يعدله كتاب ثاني الله أ ع ط ا ك ا ل ح ي ا ة تكرما فعلام تذهب فيها إن لم تسير في هوى الشيطان إ ن لم تسيري في ا ل ح ي ا ة مع ا ل ت ق ا ء ليكن ضياع ا ل أ م ر في الحسبان أخذاء في ق ا ص الربا قد داني هيا اسمعي للنصح في امعاني و ت أ م ل ي بنصيحتي وبهعملي تجدين طعم حلاوه ا ل إ ي م ا ن قال الله فبشر ع ب ا د الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه أ و ل ئ ك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم ا و ل ا ل أ ل ب ا ب